لا يضياع لا يضياع لا لا تجينا باندفاع ليتك تخفف صدمتك وتفهم شنو معنى الوداع وتفهم شنو معنى الوداع أصعب مواقف هالزمان يوم تجي نفس المكان أصعب مواقف هالزمان يوم تجي نفس المكان يوم توادع من تحب عينك تنادي بالحنان يوم توادع من تحب عندك تنادي بالحنان تبدأ تفكر في الحياة أحلى ليالي الذكريات تبدأ تفكر في الحياة وأحلى ليالي الذكريات كيف ابتدت لحظة غلا كيف انتهت بيد الممات كيف ابتدت لحظه الغلا كيف انتهت بيد الممات لا يا, لا يا الوداع لا لا تجينا باندفاع لا لا الوداع لا لا تجينا باندفاع عاشر وخلك باشتياك وبدأ غلاطك باحتراك عاشر وخلك باشتياك لكن بيجي يوم تكون مدفوع بدين الفراق لكن بيجي تكون مدفوع بدين الفراق حكم القدر حق يصير وهو البدايه والاخير حكم القدر حق يصير وهو البدايه والأخير عاشر وخوف دنيا وشوف كيف النهاية والمصير عاشر وخوف دنيا وشوف كيف النهاية والمصير لا يلودا لا يلودا لا لا تجينا باندفاع لا يلودا I